ما زال في قلبي يندى في اضلعي اطويه قدس يا قدس مزال سهم الأمس في يندس قلبي يندس والجروح في أضلعي اضطويه يا قدس يا على وجد على وجد والذل يذلني لكنني ابدا انني ابدا ما غالني أمضي على وجلني، والذل يسقلني لكنني أبداً ما غالني يا شغالني أي الجرائم في محراب كرت كبات، ودنس الأرض من أو به الرجس أي الجرائم فيه فيج محرى بكرتك كباب بكرتك الأرض من الن الأرضاء و به الرجس وبي أنني يقدس من يمننسين أغراني المل واللذان الأوهام والكأس والموت خطيئتي أنني, أنني دابدو شو من زمان المنذ من زمان المل واللذان بلا ثمن اهان ما بعته هل هانت النفس فبعت ثمن. أهان ما بعته. هل هانت النفس فبعته ميراثا ذا وسرت أحمل أسرت أحمل زري على كتفي للدار تفتح لي بابا ولا رمس وسرت أحمل أسرت أحمل زري على كتفي. الدار تفتح لي بابا وللرمشبا وللرم وزورقي في بحارته مرتجف وليس من شط هل يا ترى يا وزورقي في بحارته مرتجف وليس من شطئ فليات را يرش لقد أفقت وبي للثأل دمدمة على صداها العزم والبس لقد افقت وندمت لسا اريد دمدمه على صداها افعا صداها العزم والبس وليس غير دماء القلب أبذلها ليت اغسل العرى عن جنبيك يا قدوس وليس غير دماء القلب أبذلها قلبي ابذلها ليت اغسل العرى عن مثلا يا قدوس يا قدوس قد آن الليل ان طواغى لائله و طواغى لائله وفوق خضر الوالي تشرق شمسو تشرق شمس قد آن للليل ان طواغى لائله وفوق خضر الروابي تشرق الشمس Thank you.